تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرزمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم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 له ثنئ يريد الرحمان بضر الا تمنع عني شفاعته شيئا ولا ينقذون <قلعت> ان اذا لفي ضلال مبين انني امنت بربكم فاستمعوا تلدخلوا الجنه قال يا ليس قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين